وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقُعدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ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 برَبِّه فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهَاقَا وَأَ مِن المُسللِمونَ وَمِ القاسِقُون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولائِكَ تَحَ رشَدَ وَأََّ القاسِقُونَ فَكَانوا لِجهَ مَ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 قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا